ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصومون ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل حس تسبيحة صدقة إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضي أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها بالحلال كان له أجر الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله كنا بدار الكلام حول هذا الحديث في درس ماضي وعرفنا أنه من مفردات الإمام مسلم يعني إن هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري وهذا الحديث. يفيد امرا هام ويبين مساله مهمه الا وهي ذكر الله فان ذكر الله تعالى لا يعدله شيء وان افضل الصدقات والنوافل ذكر الله سبحانه وتعالى لان في ذكر الله صلاحا للقلب وتعلقا بالله جل وعلا واظهارا لعظمته سبحانه وتعالى وتحقيقا للعبوديه التي من اجلها خلق الله الناس قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومن اظهر وابرز مظاهر العباده ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو اهله واظهار عظمته سبحانه وتعالى والثناء عليه لان الله سبحانه وتعالى يحب الحمد ويحب الثناء ولهذا اثنى على نفسه جل وعلا وعلمنا ان نثني عليه وطلب منا ان نثني عليه وأن نحمده وأن ننزهه واعتبر اعلى درجات العباده هي ما يتعلق بحمده وشكره و حمده وشكره وتنزيهه والثناء عليه سبحانه وتعالى ولذلك وضع لهذه الالفاظ التي فيها ذكر الله من الثواب العظيم ومن الدرجات العلا حتى ان هذه الالفاظ التي يثني بها العبد على ربه وينزهه لا يعدلها شيء في الدنيا ما وزنت بشيء في الدنيا إلا رجحت به وزادت عليه وان الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى يجلب للعبد الخير الكثير ولذلك كان أفضل أنواع العبادات ولهذا كان خير ما يتقرب به العبد الى ربه وجعل الله ذلك سلوه للفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون والانفاق والصدقه بالمال لا شك ان خيرها يتعدى الانسان الى اخيه المسلم وربما وصل إلى شخص هو في أمس الحاجة إلى هذا المال فالمنتفع به مهما كان ومهما توسع الأمر لا يتعدى مجموعة من الناس أما ذكر الله والثناء عليه وتصبيحه وتنزيه وتحميده فانما هو خاص بالله جل وعلا ولذلك كان ذا فضل يزيد على ثواب الصدقه التي ينتفع بها الانسان او يمتد نفعها الى غيره من الناس هذا الحديث جاءت فيه مناسبة يسميها أهل العلم بسبب ورود الحديث وسبب الورود في الحديث كسبب النزول في القرآن يعني أنه يجري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الناس وأمورهم فيترتب عليه بيان ويترتب عليه حكم من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك سببا لورود هذا الحديث الله سبحانه وتعالى أشاد بفضل الصدقة في كتابه العزيز فقال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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وغيرها من الآيات التي جاءت فيها ذكر الصدقة والإشادة بها وكل ذلك دفع المؤمنين الأغنياء من المسلمين الى ان ينفق المال في سبيل الله حتى ان الرجل منهم كان يتخلى عن احب امواله اليه يجعلها صدقه في سبيل الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بذلك وان من ينفق ماله كان فرحا بأن يقبل الله منه وكان هذا يترك حسرة في نفوس الفقراء لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يتصدقون ولذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدثور يعني الأموال يا رسول الله ذهب أهل الأموال بالفضل وبالثواب وقد يكون الواحد منهم من هؤلاء المؤمنين أسبق في الإيمان وقد يكون أكثر إيمان لكن هذا الغني يتقدم عليه ويسبقه ويفوقه بما يتصدق ذهب أهل الدثور بالأجور لماذا ذهب أهل الدثور بالأجور كأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فبدأوا يعرضون المقارنه قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. فنحن أيهم في هذه العبادات الشخصية كفر سيرهات ما نفعله يفعلون هم ما يقصرون ونحن نبذل الجهد لكننا نتساوى. إلا أنهم يزيدون علينا بأنهم يتصدقون ولا نتصدق يتصدقون بفضول الأموال بما زاد عن الحاجات بل ربما آثروا غيرهم كما قال جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه لكننا لا نملك شيء حتى نتصدق به ولا شك ان هذه الصدقة لها اثرها في رفع الدرجات وفي الحظة بالثواب العظيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه إن كان فاتكم هذا الباب وهو باب الإنفاق في سبيل الله والصدقه والإحسان فإنكم يمكنكم أن تدركوا هذا الفضل بأسلوب آخر هذا الأسلوب هو أن تكسروا من ذكر الله أن تسبحوا الله وتحمدوه وتثنوا عليه وتنزهوه فإن في هذه الأفعال فضل وثواب لا يدركه حتى أهل المال حتى أهل الأموال لا يدركون ثواب من ثواب أهل العبادة ثواب أهل الدعاء خصوصا إذا كان الدعاء دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله تسبيح تنزيه تحميد تهليل هذا الذي يسميه أهل العلم بدعاء الثناء فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر قدره وهو الذي يكتب ثوابه وقد مر بنا أن سبحان الله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله إحداهما تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض ولا إله إلا الله مر بنا أنه لا يزنها شيء ما السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله اذا هذا هو الكنز الذي ينبغي لكم أن تفيدوا منه معشر الفقراء من المسلمين فانه ما دمتم تذكرون وتحمدون وتثنون وتنزهون فان الثواب الذي يكتب لكم لا يدركه غيركم مهما فعلوا ومهما تصدقوا ورضي الفقراء بما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفادوا من هذه الوصية وأصبحت ألسنتهم رطبة بذكر الله وأحسوا بهذه المكانة وتعزوا بها عن النفقة في سبيل الله لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسمع أهل الدثور بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمعوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء ففعلوا ما فعل الفقراء وسبحوا وحمدوا ونزهوا ولم يقلوا شانا عما كان يفعله هؤلاء الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات وعندها احس الفقراء بذلك الفوت امر عجيب جمعه الاغنياء جمعوا بين الانفاق في سبيل الله وبين ذكر الله وحمده وتسبيحه وتنزيهه فهم إذن بذلك سيفوزون وسيسابقون الفقراء وبذلك فليتنافس المتنافسون فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك علمتنا وفرحنا لكن اخواننا الأغنياء سلكوا مسلكنا وأثنوا على الله بما هو أهله وذكروا الله كثيرا ولا تزال ألسنتهم رطبه بذكر الله بالإضافة إلى ما ينفقون من مال فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أنا دللتكم على خير وهذا الخير لو فعلتموه ستسابون عليه كثيرا لكن هؤلاء إخوانكم المر... المر... ال... ال... الأغنياء الموسرون سمعوا بما أخبرتم به فعملوا وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من مال تصدقوا به فهو إذن فضل من الله تعالى ياتيه من يشاء لكن لا ينبغي للعبد أن يياس بل عليه أن يستمر ويسأل الله سبحانه وتعالى المزيد وعليه أن يصبر وعليه أن يعلم ان هذا فضل من الله تعالى يهبه من يشاء وفضائل الله كثيره وان كانت ابوابا كل ميسر لما خلق له ولذلك لما سمعوا او عملوا بما وصاهم به النبي عليه الصلاه والسلام وعمل غيرهم لندري ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا فضل من الله وعلى المؤمنين أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما وهبهم من هذا الفضل وإن كانوا فقراء لا يملكون شيء فإنهم لو قارنوا أنفسهم بغير المسلمين من من لم يوفق ولم يهدي إلى الحق عندئذ يحس بالفارق العظيم وليعلم المؤمن أن وجوه الخير وأساليبه والحصول عليه بأمور كثيرة إن كنت من أهل الغناء فإنك بالصدقه تفوز وإن كنت من أهل الذكر فإن أهل الذكر لهم عند الله منزلة ومكان حيث يذكرهم في ملأ خير من, ملأ من ملأهم وإن كنت من أهل الفقر فإن تخليص نفسك من الشح من البخل من الحسد كل ذلك أيضا أمور أبواب تفتح تحصد منها الثواب إن كنت لا تقوى على الإنفاق في سبيل الله لعدم وجود المال فإن في الصلاة وفي الدعاء وفي العمل في طاعة الله وفي خدمة بني آدم وفي خدمة مخلوقات الله أيضا وسائل وأبواب يدخل منها الإنسان ينال منها الثواب اذا فثواب الله له مجالات متعددة لا يفقدها الإنسان بل إنها متاحه له وما عليه إلا أن يبذل الجهد في الحصول على ذلك الثواب ولهذا قال وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل, أهل الدثور ومعنى غبطوهم يعني الغبط أو الغبطة هي أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند الآخرين ولذلك كانت الغبطة من الصفات الحسنة ويقابلها من الصفات السيئة الحسد الحسد أن يتمنى الإنسان زوال الخير من الغير وقد يزيد ويبلغ اقصاه عندما يتمنى زوال هذا الخير من غيره ليحق ليحق لي ليرجع إليه ليحصل هو عليه وهذا معناه أنه يريد أن يسلب من الناس كل الخير وينفرد هو به وهذا غاية الأنانية غاية محبة النفس فإن تمنى أن يزول غير الخير من غيره فيسمى بالحسد وان راع في غيره خير وغيره عنده من الخير وامنيته انما كانت ان يرزقه الله مثلما رزق هذا الاخر من اجل ان يعمل كعمله او يزيد ينافسه في فعل الخير لا انه يسلبه منه فهذا هو الذي يسمى بالغبطة وهي محمودة وقد اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حسد الا فثمتين يعني لا غبطة محمودا يحمد الناس فعلها كل يريد ان يحصل عليها وهي فعل الخير ومنافسه الاخرين فيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه بالليل وبالنهار فكل انسان يتمنى ان يكون عنده مثل ذلك حتى يعمل كما عمل فهذه الغبطه المحمودة ولهذا هنا فقراء المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطوا أهل الدثور أهل الأموال على ما ينفقونه في سبيل الله فجاءوا يعرضون أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي, الحق وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل, أهل الدثور والدثور هي الأموال بما يحصل لهم من اجر الصدقة بأموالهم فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها وهي صدقات الأبدان من خلال الذكر والدعاء فإن فيهما ما يفوق النفقة بالمال ولذلك حرص الإمام ابن رجب رحمه الله أن يظهر مكانة هذا الذكر وثواب هذا الذكر وفضل هذا الذكر بل ويقارن بين ثواب الصدقات التي يقوى عليها ويقدر عليها الغني والفقير وبين الصدقات التي لا يستطيعها إلا الغني قالوا في الصحيحين هذا الحديث نفسه نحن قلنا أنه من رواية أبي ذر تفرد بها مسلم لكن جاء الحديث من رواية أبي هريره رضي الله تعالى عنه وقد أخرجه البخاري ومسلم قال في الصحيحين عن أبي صالح يعني ذكوان السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان فقراء المهاجرين وفي الحقيقه تخصيصه المهاجرين لانهم كانوا هم الاغلب والا في الانصار ايضا فقراء لان ما من مجتمع الا وفيه الغني والفقير وانما غلبت وكثر أو غلب وكثر الفقر في طائفة المهاجرين لأنهم خرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم بل إن المشركين ما كانوا يأذنون لهم بخروج المال وإذا أراد الإنسان أن يخرج لمهاجرا شرط عليه ان يترك ماله وان وجدوه سلبوه منه حتى انه يخرج متخفيا يترك المال وربما ترك الاهل ايضا ومن هنا كان كثيرا منهم من الفقراء حيث قدموا المدينة ولم يجدوا اسلوبا او سبيلا للعمل غير البيع والشراء والاسواق لا تسع كل هؤلاء للبيع والشراء وما كان المهاجرون على معرفة باحوال الزراعة حيث كان يختص بها الأنصار لأنهم نشئوا فيها فكان الفقراء كثيرا منهم من المهاجرين ولذلك قال في هذا الحديث وهو حكاية عن واقع أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا أي بالثواب والنعيم المقيم لما وعدهم الله به الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمثال هذه الآيات حملت الفقراء ان يقطعوا بان الله تعالى منحهم النعيم المقيم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك يعني من السبب ل قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق فعلى محله الشاهد ويعتقون ولا نعتق يعتقون ولا نعتق هكذا العباره عندكم يقال هل عتق الفعل الثلاثي يقال عتق فلان بمعنى انه تخلص من الرق فهو واقع على يعني عتق العبد لكن المعروف ان السيد انما يجري العتق فهو اذا يعتق ما من الثلاث المزيد لكن لا ادري هذا التشكيل الموجود في في الكتاب هل هو تشكيل منضبط والذي نحفظه من زمان لهذا الحديث ويعتقون ولا نعبد ولا نعتق من الفعل اعتق لا من الفعل عتق ولأن الفعل عتق الفعل اللازم والفعل اللازم هو ما رفع فاعلا ولا ينصب مفعولا فتقول عتق فلان بمعنى أنه نال حريته عتق العبد ولا تقول عتق السيد العبد وإنما أعتق هذا المشهور وهذا الذي يوافق قواعد اللغة لكن الفعل الثلاثي يقال عتق العبد بمعنى نال حريته اذا قلت اعتق العبد هنا اذا قلت اعتق العبد العبد يكون نائب فاعل واعتق ماخوذ من الفعل الرباعي وليس من الثلاثي اذا قلت عتق العبد لكن اذا, ف... إذا... إذا... إذا نسبت الفعل أو ال... اذا جعلت الفعل ثلاثي مجرد عتقى الفعل عتق من الأفعال اللازمة التي تتعدى إلى المفعول هذا ما يقال عتق العبد أما إذا أردت أن تبين فتعد الفعل بالهمزة فتقول اعتق الرجل فلانا فلانا فإذن الفعل الثلاثي هنا لا يؤدي المعنى فلا بد من تعديته ولذلك قال ويعتقون ولا نعتق ولا نعتق اما يعتقون يعتقون اما يعتقون ولا نعتق معناها ان هؤلاء الاغنياء يشترون حريتهم ونحن لا نستطيع ان نشتري حريتنا والمعنى غير صحيح واضح ما اعرف النسخة اللي عندك فيها منضبطة فيها ضبط أه؟ مضبطة بالحركة ولا ما فيها ضبط ما فيها ضبط ولا النسخة اللي عندك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 قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبحون أي تقولون سبحان الله وتكبرون أي تقولون الله أكبر وتحمدون أي تقولون الحمد لله دور كل صلاة أي بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة اي في كل واحده سبحان الله والحمد لله والله اكبر او سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثه وثلاثين الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثه وثلاثين الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثه وثلاثين قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني بعد مدة لان هذا الخبر تسرب الى الاغنياء فعمل الاغنياء به كما يعمله الفقراء فلا يزال الامر يعني تساوى الاغنياء والفقراء في هذه المكرمة وبقيت مكرمة الانفاق يختص بها الاغنياء قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا يعني من التسبيح والتحميد والتهليل ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم فهذا الحديث شاهد لحديث أبي ذر وقد عرفنا أنه أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال وقد رؤيا نحو هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة مما يدل على أن هذا الحديث مشهور بينهم وأنه ليس من أفراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم من هؤلاء الذين اخرجوا هذا الحديث ورووه قال من الصحابه منهم علي يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه وابو ذر وهذا هو الحديث الذي اورده ابن رجب في الباب وابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم فالحديث اذا مشهور في كتب السنة رويا عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وقد علق المحقق على رواية هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وبيّن اين هي موجودة في دوامين الإسلام قال ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهذا يعني هو الفهم الذي كان متبادرا إلى أذهانه لأن الصدقات التي ذكرت في القرآن والإنفاق حمله الناس على الانفاق المادي وبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الصدقات ما هو معنوي أكثر من المادة الا وهو الذكر الزائد عن الواجب لأن فعل الواجبات لا يسمى صدقة فنلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة من الصدقة ولم يعد الزكاة من الصدقة ولا الصيام من الصدقة وإنما أرشدهم إلى الأذكار واعتبرها من الصدقات لأن هذه الأذكار وهذه الأدعية وهذا التصديق والتنزيه هي من الأعمال التي يساب عليها العبد ثوابا عظيما ويتضاعف فيها الثواب بل إنه ثواب الصدقات الماديه لا يبلغ ولا يصل اجرا ومثل الصدقات او الادعيه والانكار فلما كانت الادعيه والانكار توجب ثوابا عظيما واجرا مضاعفا اشبهت الصدقات والانفاق في سبيل الله ومن هنا كان وجه المقارنة بين الصدقات وبين الذكر ولهذا قال هنا ومعنى هذا ان الفقراء ظنوا ان لا صدقة لهم الا بالمال او ان لا صدقة الا بالمال وهم عاجزون عن ذلك فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة قال وفي صحيح مسلم عن حذيفه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل معروف صدقه هذا المعنى خرجه الإمام البخاري في الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصدقة يعني قال مثل بالك كل معروف صدقه فالصدقه طلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده حتى ان فضل الله الواصل منه الى عباده صدقه منه عليهم يعني ما يتفضل الله به على العباد ويعلمهم من سبل العبادات يعد ايضا من الصدقات وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول انما الصدقه ممن يطلب جزاءها وأجرها قال والصحيح خلاف ذلك يعني مفهوم الصدقه في الإيمان مفهوم الصدق عند المسلمين أو في الإسلام أعم من الإنفاق وأعم من الأعمال التي يفعلها الناس يرجون من ورائها الثواب يتفضل الله تعالى به على العباد من التوفيق وما يتفضل الله تعالى به على العباد من إقامة الذكر وما يتفضل الله تعالى به على العباد من الصحة والعافية ومن تسخير الجسم لفعل المعروف كل ذلك يعتبر من الصدقات التي يمن الله تعالى بها على عباده ويفيبهم عليها كما سيمر بنا ان توفير الطعام للنفس وللولدي وللمرأة يعد من الصدقة بل ان ما يفعله العبد لقاء امتثال امر الله وان كان هذا الفعل في ظاهره انه يفيد الشخص وفي ظاهره انه يفرح العبد وفي ظاهره انه يقضي وطر العبد فانه يعتبر من الصدقة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اطعام الرجل أهله من الصدقة بل حتى في حالة اللهو إذا وضع الرجل الطعام في فم امراته على سبيل اللهو وعلى سبيل المحبة والشهوة فإنه يساب على ذلك بل إن الحديث أظهر ما هو أبعد من هذا حيث قال وفي بضع أحدكم صدقه وإنما يثاب العبد على ذلك لأن فيه امتثال لأمر الله ولأن فيه إخباع هذه الشهوات لرضى الله سبحانه وتعالى فتحولت بعد أن كانت مجرد شهوة إلى كونها عبادة فالإنسان الذي يأكل الطعام يريد أن يتقوى به على طاعة الله فإن كان شهوة لكنه يصبح عبادة والشخص الذي ينام من اجل أن يستيقظ ليؤدي فريضة الله وعبادة الله ويستعين بالنوم على الطاعة فإن النوم يتحول إلى العبادة هكذا لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان إنما خلق للعبادة والعبادة في حقه غاية وما خلق الله عليه الإنسان وما بث فيه من قدرات كلها تعد وسائل الأصل أن يفيد منها الإنسان لطاعة الله والعبادته فمتى سخرها لذلك أخذت حكم الغاية فكانت هي أيضا من العبادات فكانت هي من العبادات أما إذا صرفها عن العبادة والطاعة إلى المعصية فكانت إثما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لما قال وفي بضع أحدكم صدقه عجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنهم يعني كل الذي يدور في أنفسهم أن الإنسان عندما يعاشر أهله إنما يقضي وطرا وإنما ينال شهوة وإنما ينعم بلذة لذلك قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها أجر فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر يعني ما ينبغي أن يسأل عنه لأنه أمر طبيعي امر ينبغي للعقل أن يصل إليه فقال لما رأيتم لو وضعها في الحرام لما كان في ارتكاب محرم ولما فعل الإنسان هذا الفعل وهو وليد معصية أيساب على ذلك أم يؤاخذ فقالوا بل يؤاخذ قال فكذلك إذا وضعها في الحلال لأنه بوضعه لها في الحلال فيه امتثال لامر الله ومن هنا نال ثواب الله سبحانه وتعالى قال فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عبادة صدقة منه عليهم وقد كان بعض السلف يمكن ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب ممن يطلب جزاءها وأجرها يعني لا بد من النية لا بد من النية ولا بد من طلب الثواب حتى تتحول العادة أو تتحول الأمر إلى عبادة والصحيح خلاف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ومن هنا ذهب بعض أهل العلم لأن إلى القول بوجوب القصر في الصلاة لأنه قال فاقبلوا وهذه صيغة من صيغ الأمر وأصل الأمر يحمل على الوجوب لكن الذي عليه الجمهور أن رخصه وأنها ليست بواجبه وأن من أتم الصلاة في السفر ولم يقصر صلاته صحيحة لكن اختلفوا في أيها أفضل وهذا يعني محل او موضع غير موضع البحث في هذه الموضع قال قوله فاقبلوا صدقته قال الحديث خرجه مسلم وقال من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كتب الله له اجر صلاته اي لانه يعني ما تمكن من فعلها لأمر قهري وكان لومه صدق من الله وصدق بها عليه وهذا محل الشاهد والحديث خرجه الإمام النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء يعني فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة شاهدا لحديث عائشة رضي الله عنه قال وفي مسندي بقي بن مخلد والبزاع اما مسند بقي بن مخلد فيذكر اهل العلم انه شبيه وقريب من مسند الامام احمد من حيث الحجم ومن حيث كثرة الاحاديث إلا أن هذا المسند فقد وبقيت منه يعني بقية جزء يسير طبع في جزء وأما سائره فقد فقد وكان الإمام ابن حزم رحمه الله قد وقف على هذا المسند وأحصى ما فيه من الأحاديث وأجرى بينه وبين مسند الإمام أحمد مقارنة في كتابه جامع المسانيد وهو رسالة صغيرة حطموعة ذكر فيها مقارنة بين مسند الإمام أحمد ومسند بقي ابن مخلد واعتمد على كتاب بقي ابن مخلد في معرفة مسانيد الصحابة وأعدادها وأما مسند البزار فهو مطبوع طبع واسمه مجمع مجمع الأنهار أو, هاك أو مجمع البحار ومسند البزار مسند معلل يعني يختلف عن غيره من المسانين انه يذكر الحديث المسند ويبين ان كانت فيه علة وكانت خصوصية لهذا المسند